ضميني ضما وخديني ياما حضن بيديكي وقلبي سما ياما حضن سما ست الحبايب كلنا من دمك انت اول عينينا ما فتحت لقيناك انت ست الحبايب كلنا من دمك انت اول عينينا ما فتحت لقيناك انت انت الحبيبة يما حلن وطيبة يما انت الحبيبة يما حلن وطيبة يما والجنة تحت أدامك يا غلي يا يما ضميني ضم يما وخديني يما حضن إيديك وقلب سمى ضميني ضم يما يا ماما يا ماما سما مهما تاخدنا الدنيا نرجع تاني ليه في بحر حنانك نشرب الحب بإيديك فهما تخدنا الدنيا نرجع تاني ليك في بحر حنانك نشرب الحب بإيديك أغيب وأرجع يما على صدرك أدمع يما أغيب وأرجع يما على صدرك أدمع يما والجنة تحت أدامك يا غالية Dumme ni dumma, uchde ni yamma, huttne bedekje, في حزننا انت الوحيده تحس بينا ولو بكينا تمسحي دموع عينينا في حزننا انت الوحيدة ولو بكينا تمسحي عينينا عطف وحنان يما ابنك يما عطف وحنان امان موايل جنا تحت اقدامك يا غالي يا امي همي ضما ضميني البيك ما يعرفش الفرح غير لو فرحنا وبتدعي لينا يما حتى لو جرحنا الفرح غير لو فرحنا حتى لو جرحنا لو كنت جارح لو كنت جارح يما والجنة تحت أقدامك يا غليا يما ضميني ضما واخديني يما حضن بيدكي وقلبي سما ضميني ضما واخديني يما حضن بيدكي وقلبي سما من نهرك أبصر حبها ما بينتهي والزاي وافي فضلها مهما أعيش من نهرك أبصر حبها ما بينتهي والزاي وافي فضلها مهما أعيش لحظة حنانك يا ما جن الولادك يا ما لحظة حنانك يا ما يا اما والعمر كله ما يوفي بايديكي ضما ضميني ضما يا اما خديني يا اما يا اما ضم ايديكي وقلبي سما ضميني ضما يا اما خديني يا اما يا اما ضم ايديكي وقلبي سما jammer, hoe verdien jammer, houdt in bedenken, hoe